Ya khātib al-hūr il-hīsāl wa-tāliba n-līwīsālīhīn nabī jānātī ar-rāhmāni As-rī'a wa-hūthā في سمائي يا صائب الفؤاد عشاني وطالبا وطالبا بوصالي الى جنات الرحمات ان السير جهدك انما فاتح زمان هي جنة طابت وطاب نعيمها تنعيمها باق وليس بفاني وليس بث فيها الذي والله لا Bihil Udunani Kala wana samiyat Bihil Udunani Zunkanuha ahalul jihad Maa assiyah Bihwa ahalul leir Haja bil في نذ جنة الرحمن سكنها اهل الجهاد مع الصيا الصيا ولاذين هاج بالقران, هاج بالقرآن قد اطعن يسقم ضجوا لهم فَقُلُوبُهُم مَمْلُؤَةٌ بِالْعِزِّ وَالْإِيمَانِ أَتَلُومُهُم بِفِعَالِهِمْ وَبِتَرْكِهِمْ عَيْشَ النَّعِيمِ وَذِلَّةَ الْخِذْلَانِ يرجون فوزا رابحا بجناني يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زماني باع الحياة رخيصة ماليكهم مالكهم يا رجون فوسا رابح حمد جنابهنا يا عاشقا الدنيا تهبل للذي الذي اجلاله العشاق كل زمان يا من عرفت العيش رغدا آمنا فطريقنا قد حف بالهجران يا من عرفت العيش رغدا آمنا فطريقنا قد حف بالهجران Oh, my God.